ومن جانبه عرب وزير الخارجية العراقي فهاد حسين عن أمله في عودة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى طاولة المفاوضات لمناقشة ملف طهران النووي.